والله نن أمساك أنت الذي في خافقي سكناك يا راحلا والله نن أنساك أنت الذي في خافقي سكناك يا راحلا والله نن أنساك انت الذي في خافقي سكناك يا راحلا والله لدن أنساك انت الذي في خافقي سكناك يا راحلا والله أنت الذي في خافقي سكناك يا راحلا والله لن أنساك أنت الذي في خافقي سكناك يا راحلا والله لن أنساك أنساك انت الذي في خافقي سكناك يا راحلا والله لدن أنساك أنت الذي في خافقي سكناك يا راحلا